أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا وَدُّنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ افْسُهُ فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم لما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبث وَمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدُ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِلَّا بِسُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ افَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خلقناكم عبثا وان انكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن 119. وإن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون 110. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين